يا اولى يا ثوره الحق تبين يا اولى يا نحن للابقار دوم بويلللي وهيجانون فينا يا تستهين يا بلادي سوف جذاب من الألوف بالمئة يا رباته قباباً يا ربا وافتخاراً بانتفاضة السنة أجيال منا مطلب فما اكتشفناه رسال